فإني أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها رب نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا كان بشر الحافي رجلا كثير البكاء لا تفطر عينه لا تفطر عينه عن البكاء وكان يقول والله لوددت أن أبكي حتى تنقطع دموعي ثم أبكي دما حتى لا تبقى جارحة في جسدي خوفا وطمع وكان يقول من لم يستطع البكاء فليرحم الباكين فإن الباكي إنما يبكي لمعرفته بنفسه وما جنى عليها وما هو سائر إليه ولما قيل له عذنا قال للرجل ابكي فبما أعذك وأمامك قبور وقصور يا هذا كيف بك إذا أفاقك الحق تبارك وتعالى فأوقفك بين يديه وسألك عن النقير والقطمير وعن الفتيل وأنت عريان أمام أهل الموقف ينظرون هكذا رققوا قلوبهم بذكر المصير وهذا إبراهيم بن الحارس قال كان رجل كثير البكاء فقيل له في ذلك لم تبكي كيف رق قلبك فقال أبكاني تذكري ما جنيت على نفسي حين لم أستحي ممن شاهدني وهو يملك عقوبتي فأخرني إلى يوم العقوبة الدائمة وأجلني إلى يوم الحسرة الباقية والله لو خيرت أيما أحب إليك تحاسب ثم يؤبر بك إلى الجنة أو يقال لك كنت رابا لاخترت أن أكون ترابا حياء من الله العفو الكريم الذي يقابل السيئ والجحود بالحسن والإكرام، فسبحانك ربنا ما أكرمك، سبحانك ربنا ما أرحمك. اليوم دعونا نرقق قلوبنا بذكر المصير، فإن من أعظم الأسباب. التي ترق بها القلوب أن يتدبر الإنسان منا إلى أي شيء يصير بكى أبو هريرة رضي الله عنه في مرضه كما ذكر ابن سعد في الطبقات فقيل له ما يبكيك ما يبكيك يا أبا هريرة قال أما إني لا أبكي على دنياكم هذه ولكنني أبكي لبعد سفري وقلت زادي أصبحت في صعود مهبطة على جنة ونار فلا أدري إلى أيهما يسلك بي تعالوا نتأمل هذا العبد وكلنا ذاك العبد كان جالسا بين أصحابه بين أحبابه يداعب هذا يلاعب ذاك يمزح مع هذا ويعد الآخر بأن يخرج معه وأن يتسامر معه وفجأة ضاقت أنفاسه وبدأ يختنق شعر كأن السماء انطبقت على الارض وهو بينهما واختفى كل شيء من حوله احاطت به وجوه ليست بوجوه انس ولا بوجوه جان ثم سمع من يناديه فقال له ايتها النفس الخبيثة اخرجي الى نار ونيران ورب منتقم من غضبان ففارق من الفزع وأصابه الهلع وأخذ يتذكر سنوات عمره التي مرت عليه بدون أن يسجد فيها لله سجده بدون أن يسجد فيها قلبه تذكر معاصيه تذكر غدراته تذكر فجراته تذكر إعراضه عن ربه تذكر إهماله وقال يا ليتني قدمت لحياتي تذكر أياما لم يراعي فيها ربه الكريم وقال لنفسه يا نفس ما غرك بربك الكريم تذكر رفاقا دعوه إلى الله فلم يستجب لهم فقال يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما تذكر من أحب دون الله من الرفيق والصديق والحبيب والعشيق من الأهل والعشيرة من الزوجة من الزوج من المال من الولد تذكر من زل له وخضع دون الله تبارك وتعالى من شهواته من مألوفاته من عاداته فقال يا ليتني لم أشرك بربي أحدا تذكر يوما دعته نفسه الأمارة ووسوس له الشيطان فامتدت يده, فامتدت يده للحرام ولم يهتم بنظر الله البصير ولم يبالي بأن الله كان عليه رقيبا أحصاه الله ونسو فبارز ربه بالمعاصي ومكر السيئات ورب العالمين يقول والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد ومكر اولئك هو يبور ما كانش يصنع المعصية ضعفا إنما كان يمكر السيئة كان بيحب يعصي ربنا كان قلبه متعلق بالمعصية ما كانش عارف يتخلص من أسر المعصية في الدنيا تذكر هذه الذكريات المؤلمة يوم تجاوز وتعدى حدوده فقال يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا تذكر رفيق السوء الذي دعاه للمعصية فاستجاب له وتحصر على ذلك أشد الحصر فقال يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلة ليتدي لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني فنادى وصاح رب ارجعون رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما ترك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 هو قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون اتصور المشهد الصعب الرهيب لما يستغيث فلا يغاث ينادي فلا يجاب إلا بكلا أين أنت قبل ذلك الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين دلوقتي هتراجع حساباتك دلوقتي هتتوب دلوقتي هتكف عن المعاصي وكأن الله تبارك وتعالى يقول لك يا معرضا عنا بما تعوض يا ملتف يا ملتفتا عنا لماذا اعرضت بعدت عني ليه ما كان عند غيري حتى تذهب اليه وتتركني يا معرضا عن كتابي يا منتهكا لحدودي يا ناشئا في عصياني يا مقتحما لأسوار قلت لك أن لا تتعداها فتعديتها دلوقتي حتوب أين أنت قبل ذلك يا إخوتا لمثل هذا فأعد رحل الناس إلى القبور رحل الاصحاب والاحباب سكنها العزيز والذليل سكنها الثري والفقير والله لقد تركوا كل شيء وندموا على ما فرطوا في جنب الله وان لم نتدارك امورنا سنندم والله وسنأسف والله وسنشهد ما شهدوا فان الموت لا ريب فيه يقين لا شك فيه وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد الآن يا عايزين النهاردة نقرأها بيقين نستشعرها في اعمقنا عايزين ندخلها الى قلوبنا عايزين نشعر بها في واقعنا ابن ابي مليكة يقول صاحبت ابن عباس رضي الله عنه من مكة الى المدينة فكان اذا نزل قام شطر الليل لما يجي وقت الراحة كان يقوم نصف الليل قال فسأله أيوب كيف كانت قراءته ماذا كان يصنع ابن عباس في صلاة القيام في قيام الليل قال كان يقرأ وجاءت ثكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد يكررها يرطلها ويكثر من قراءتها وتكرارها ويكثر في ذلك من النشيج والبكاء تأثرا بمعناها تفكر في المصير تفكر يا أختاه حين تكونين في هذا الموضع والله سوف تكونين فيه لمحالة إما عن قريب وإما عن بعيد وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا يا هذا يا هذه أما سمعتم نداء النعش وكأنه يقول لكل واحد منا انظر إلي بعقلك أنا المعد لحملك أنا سرير المنايا كم سار مثلي بمثلك فمن يجادل في الموت ومن يخاطم في القبر ومن لا يدري أن أجله سيأتي لا محالة فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون بالله عليك بالله عليك. نفسك يكون حالك كحال هذه النفس الخبيثة ترضى إن ملك الموت يناديك بالنفس الخبيثة ترضى أنك تلاقي رب العالمين وهو عليك غضبان ترضى ان يكون اخر عهدك بالدنيا وعول عهدك بالاخرة هو البشارة بالنار والعذاب ترضى ان تلاقي اخراك بصحيفة سوداء لا خير فيها لو مش راضي لو حتخاف لو الكلام ده صادف قلبا سليم او حتى صادف قلبا عليل لكن نرق لما تذكر لما اعتبر لما اتعظ السؤال لماذا التمادي في المعاصي لماذا التفريط في الطاعات حتى متى لغاية امتى هذه الاعين التي تلتز بالحرام تدري ماذا سيكون حالها هذه الاقدام التي صعدت في الحرام تدري كيف ستدفن في الرمال هذه الايدي التي تبطش وتسرق وتفعل وتجني وتمس الحرام تدري ماذا سيكون مآلها قال ابن زياد لعمر بن عبد العزيز يا امير المؤمنين رأيناك وانت والي مكة قبل ان تتولى الملك في نعمة وفي صحة وفي عافية فمالك لك تغيرت فبكى عمر حتى كادت اضلاعه ان تختلف ثم قال كيف يا ابن زياد لو رأيتني في القبر بعد ثلاثة ايام يوم اجرد عن الثياب وأتوسد التراب وافارق الاحباب واترك الاصحاب كيف لو رأيتني بعد ثلاث؟ والله لرأيت منظرا يسوءك فنسأل الله حسن العمل لسه بتفكر لسه غافل لسه بتشتكي ولا تعمل كل شيء هالك الا وجهه له الحكم وإليه ترجعون كل قوت المول وجه ربي كذ الجلال والاكرام فكر في المصير بالله عايز وجبنا العمل ان احنا بكرة ان شاء الله لمن يتيسر له الامر تذهب في زيارة قبر وتعيش المعنى ده وتتذكر كلام القبر وكيف ان القبر سيكلم ابن ادم ففي مصنف ابن ابي شيبة من حديث عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه قال إن القبر ليقول يا ابن آدم ماذا أعبدت لي ألم تعلم أني بيت الغربة أني بيت الوحدة أني بيت الأكلة أني بيت الدود القبر يكلمك أنا بيت الغربة انا بيت الوحشة فماذا اعددت لي تذكر ضمة القبر وللقبر ضغطه لو نجا منها احد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لنجى منها سعد بن معاذ تذكر فتنة القبر وقد اتفق العلماء على ان كل انسان يسأل بعد موته قبر في القبر او لم يقبر فلو اكلته السباع او صار رمادا لسئل عن اعماله وسيجزى بالخير خيرا وبالشر شرا والقبر اول منازل الاخرة فان صلح ما فيه صلح سائر الامر فان من الله عليك وكنت من الصالحين تفتح لك ابواب الجنة يا رب يا رب يا رب نور لنا قبورنا يا رب اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة يا رب حرم اجسادنا على عذاب القبر ولا على عذاب في النار يا رب اجعلنا من اصحاب النفوس الطيبة التي تفتح لهم ابواب الجنة ويضاء لهم القبر ويأنسون بالأعمال الصالحة ويتغنون قائلين رب أقم الساعة رب أقم الساعة تشوقا للقاء رب العالمين ولا تجعلنا يا رب من أهل الشقاء من أهل الضياع من الذين ضيعوا عمرهم في البعد عن الله فيضيق عليهم القبر وتختلف أضلاعهم وتتمزق أجسادهم من ضمة القبر عليهم ويصار قبورهم نارا اللهم لا تجعل قبورنا حفرا من حفر النار يا رب ويظلم عليهم القبر ويتوعدون فيه بعذاب ما اشده يا رب يا رب عافنا واعف عنا لسه قلبك ما اتحركش لسه تفكرك في هذه المعاني لسه معرض لسه مش عايز تسمع لسه مش عايز تدخل المعنى قلبك لسه غافل لسه لاهي لسه عايز تعيش حياتك بالطول والعرض زي ما انت عايز لسه برضو بتعمل الزنب اللي بتعمله في السر لسه برضو للأسف الشديد لا تراعي عين ربك الناظرة لسه ما دخلتش في قلبك ان الله مطلع علي ان الله ناظر الي لسه ما عملتش حساب للموقف والحساب انت مش عارف انت مش عارفة على اي شيء سنقبل سنقبل على موقف من شدة هوله يشيب الوليد سنقبل على رب رأىك وانت تعصيه وانت عنيد رأىك وقد كتب عليك اعمالك واحصاها عليك ستشهد عليك جوارحك وسيشهد عليك الخفض يوم تتطاير الصحف وتفضح الاسرار فيا ترى سنأخذ كتابنا باليمين ام سنكون من اهل الشمال والعياذ بالله رب العالمين سنفضي الى ما قدمنا يوم تبيض دوجوه دوجوه. بيض وجوه وتسود وجوه بيض وجوهنا يا رب يوم يفوز المتقون بالنعيم ويكب المجرمون في دركات الجحيم تخيل اتخيل معايا هذا المشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يصف لنا من هوله موقف الحساب روى ابن حبان وصححه الأرنوط من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة فقال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس فيها سحاد قالوا لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فهل تضارون في رؤية الشمس عند الظهير ليس في سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم كما لا تضارون في رؤيتهما الرؤية وضحة بأشد الوضوح سنرى ربنا عيانا وهذا أعلى النعيم وهذا أعظم النعيم وهذا أشد ما يلقى أهل الجنة من نعيم ربهم حين يرون وجه رب كريم يا رب ما تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم قال صلى الله عليه وسلم فيلقى العبد فيقول أيفل ألم أكرمك بالله عليك شوف المشهد ده وأغمض عينك الآن بالله عليك أغمضي عينك الآن وتصوري إنك قدام ربنا وربنا بيقولك يا فلان وربنا بيقولك يا فلان ألم أكرمك أنا ما أكرمتكش أنا ما أنعمتش عليك وما ننت عليك بالصحة والعافية والستش انا مدتكش من نعيمي ومن خزائن جودي الم اكرمك الم اسودك انا مش خليتك تبقى ليك هذا المنصب او هذا المركز الاجتماعي او او الم ازوجك الم اسخر لك الخيل والابل وأتركك ترأس وتتربع أنا ما ادتك كنت أحسن إليك فهل كنت تعامل إحساني بالإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان كنت تعامل إحساني بالإحسان أم بالإثاءة أجيب عباد الله خلي قلوبكو تنطق خلي قلوبكو تشهد خلي جوارحكو تنطق وتهتف هي مستشعرة منت ربنا ولا بتسعى فيما لا يرضي عنا ربنا فيقول العبد بلا يا رب قال فظننت انك ملاقي كنت عامل الكلام ده كنت عامل حساب للكلام ده كان عندك يقين باللقاء كان, عندك, كان يقين. عندك يقين باللقاء كنت بترجو لقاء الله ولا كنت لا ترجو لقاءه ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون أنا أعيز الأيتين دول من سورة يونس أعيزنا نحفظهم علشان فيهم آفتنا كلها هل تظن أنك ملاقي الله <تصفيق> الآية بتقول إن الذين لا يرجون لقاءنا في ناس مش عايزة أبر ربنا في ناس لا تتمنى لقاء الله في ناس مش موقنة بلقاء ربنا مش في دماغها خالص إنها حتلاقي رب العالمين لا يرجون لقاءنا دول هم مين اللي بيقول أنا كده عايش زي الفل أنا كده كويس ما تلخبط حياتي ما تقول ليش غير ويعمل وسوي انا تعودت على كده انا تنشأت على كده البيئة اللي انا عايش فيها كده سلوها كده وعاداتها كده انا مش حبقى غريب انا مش حرضة ولا حينفع ان انا اقدر ممكن يعني لو ما بنصليش نبقى نصلي لو يعني ما بنمسكش مشحف نبقى نمسك وخلاص إنما تقول إن احنا نتوب من المعاصي إن احنا نبطل أبل معاملات وتعلقات بالنساء وإن احنا يبقى في حدود ونبقى متشرعين ومهتدين بهدي خير النبيين صلى الله عليه وسلم لا لا لا كده تشدد كده بعض كده صعب قوي قوي قوي كده أنا مش هقدر أراضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون ولما ربنا سبحانه وتعالى يبعط له الرسالة لما يسمع موعظة زي اللي احنا بنعز بها قلوبنا وبنحاول نرأى القلوب دي تلاقيه غافل تلاقيه شارد تلاقيه مش قادر يستحمل الكلام تلاقيه يقول لا لا الكلام كده انت بتتكلم ليه ما تتكلم بهدوء طب ما مش عايز يسمع غافل لاهي يمطل الصديق يمطل الرفيق يمطل الجار يشوف يعنيه حوادث في الطرقات يش يسمع عن شباب في سنه يموتون فجأة ما لا يحمد عقباه وا وا وا وهو برضو غافل لاهي يقف قدام رب العالمين يوم القيامة يوم يخرج من القبور يقول ايه ده مش ممكن لا لا ما حصلش الكلام ده وانزرهم يوم الحصرة اذ قضي الامر في غفلة ياه yeah. قضي الامر وهم في غفلة الدنيا انتهت وهم برضو في غفلة وهم برضو مش مصدقين. Yeah. نعم الغفلة الغفلة البك غاسل ألبك ساهي ألبك لاهي إن الله لا يقبل دعاء من كان قلبه هكذا ألبك لازم تبدد هذه المعاني منه ربنا توعد هؤلاء فقال أولئك ما واهم النار بما كانوا يكسبون كم كان بيكسب السيئات كم بيعمل بي كل ما بدى له حتى يصفر بالمعصية فيسأل رب العالمين ويقول له فظننت أنك ملاقي، فيقول لا يا رب فيقول الله فاليوم أنساك كما نسيتني مش كنت غافل عني مش كنت بعيد عني مش كنت لا تقدرني حق قدري حق ربنا في قلبك فين حق ربنا في قلبك فين ربنا من حياتنا يا جماعة المسلمين فيقول فاليوم أنساك نسوا الله فنسيهم كما نسيتني قال فيلقى الثاني فيقول ألم أسخر لك الخيل والإبل وأتركك ربع قال فيقول بلى يا رب قال فظننت أنك ملاقي فيقول لا يا رب فيقال يوم أنساك كما نسيتني ثم يلقى الثالث فيقال له كما قيل فيقول ما أنت فيقول أنا عبدك آمنت بك وبنبيك وبكتابك وصمت وصليت وتصدقت ويسني بخير ما استطاع يا رب أنا كنت عبدك يا رب أنا كنت آمتك لي في الدنيا غيرك يا رب انا امنت بك وصدقت بك وايقنت بك يا رب انا كنت في مسعى لرضاك كنت اسعى في رضاك يا رب امنت بنبيك واتبعته وامنت بكتابك وجعلته اماما لي وهاديا وحاولت أعمل اللي أقدر عليه من الطاعات عشان أتقرب إليك كنت بحاول أصوم وصلي وتصدق و... ويا ربي كل ما كنت أستطيعه كنت لا أدخل جس وسع حتى ترضى عني يا رب فيقال له أفلا نبعث عليك شاهدنا قال فيفكر في نفسه من الذي يشهد عليه مين ده مين اللي حيشهد دلوقتي فيختم على فيه فيغلق على فمه ويؤمر بأن يتكلم الفم وينطق ويشهد ويقال لفخذه انطقي آه آهن على ذنوب الشهوات حين يقال للفخذ انطق بما سينطق قال فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بما كان يعمل قال وذلك المنافق وذلك ليعذر من نفسه وذلك الذي سخط الله عليه كم كذاب كان في دعواه هذه كاذب يقول له يا ربنا مؤمن بيك انا كنت بعمل كل حاجة انا كنت مصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم انا كنت بقرأ القرآن انا كنت بصوم واصلي انا كنت ما بتدخرش اي جهد عشانك فربنا يقول له انت واثق ان انت صادق في اللي انت بتقوله ده طيب نبعث الشهود فتنطق الجوارح مكذبة له عاش كداب ومات كداب ويطرى فينا اللي موهوم كداب ويكذب على الله حتى يقف امام الله فيقول والله ربنا ما كنا مشركين وقلب مشرك بالله قلب بيحب دون الله قلب بيذل ويخضع لغير الله يطرى يا جماعة المسلمين يطرى فينا من خصال هؤلاء الملعونين المنافقين يا رب سلم اللهم إنا نعوذ بك من النفاق اللهم إنا نعوذ بك من النفاق اللهم إنا نعوذ بك من النفاق قال ثم ينادي مناد ألا تبعث كل أمة إلى ما كانت تعبد قال فتتبع أولياء الشيطان الشياطين واتبعت اليهود والنصارى أولياءهم إلى جهنم قال ثم يبقى المؤمنون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم نبقى أيها المؤمنون ثم نبقى أيها المؤمنون ثم نبقى أيها المؤمنون فيأتينا ربنا وهو ربنا فيقول علام هؤلاء قيام فنقول نحن عباد الله المؤمنون نحن عباد الله المؤمنون عبدناه وهو ربنا وهو آتينا سبحانه وتعالى وإنه سيثبتنا وهذا مقامنا فيقول رب العالمين أنا ربكم فامضوا قال فيوضع الجسر الصراط وعليه كلاليب خططيف تتخطف أقدام الناس تخطف الناس فعند ذلك تحل الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم قال صلى الله عليه وسلم فإذا جاوزوا الجسر فكل من أنفق زوجا من المال مما يملك في سبيل الله فكل خزنة الجنة دعوه كل اللي كان بيضحي كل اللي كان بيأبذل قصار الجهد لله تبارك وتعالى كان يتصدق بالصدقات المضاعفة من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة هكذا كان لا يدخر وسعا ولا جهدا ولا مالا حتى يرضى الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم فكل خزنة الجنة دعوه الملايكة تبقى عيزة تخطفه الملايكة تبقى عيزة ياخذوا عندها ليدخل من باب الجنة هذا او هذا او ذاك تدعوه فتقول له يا عبد الله يا مسلم هذا خير تعال من حيادي تعال لي فتعال تعال قال ابو بكر يا رسول الله ان ذلك لعبد لا توعي لا لك عليه يدع بابا ويلج من اخر فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على منكبيه وقال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكون منهم هكذا شأن أبو بكر الجنة ستتصارع أبوابها من أجل أن يدخل أبو بكر من هذا الباب أو ذاك شايفين شأن العبد الصالح شأن العبد اللي قلبه كان معلق بربه شايفين المشهد يا يطرى لو سألنا ربنا وقال لنا ألم أكرمك ألم ألم ألم ألم أجدك يتيما فآوى ألم أجدك ضالا فهدي ألم أجدك فقيرا عائلا فأغنيت ألم تطلب مني كذا فأعطيتك يا ترى لما ربنا هيسالنا ألم تظنوا أنكم ملاقي ألم تظنوا أنكم ستقفون بين يدي ألم تعملوا لموقف الحساب يا ترى ماذا سيكون الجواب قال يحيى بن معاذ من اعظم الاغترار التمادي في الذنوب مع رجاء العفو من غير ندم القلب ما بيتحصرش القلب ما بيتحصرش صلوات بيضيع وما بيتحصرش قرآن واوراد بيضيع وما بيتحصرش علم بيفوت وما بيتحصرش دعوة بيتركها وما بيتحصرش خط ربنا سيقدم بها إلى رب العالمين وما بيتأثر يت... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروة فالحاملات وقرا قال يحيى ابن معاذ من أعظم الاغترار التمادي في الذنوب مع رجاء العفو من غير ندم القلب ما بيتحفرش القلب ما بيندمش وتوقع القرب من الله بغير طاع وكل واحد فاهم انه هو على حاله ده على أمر ده ان ربنا سيرسل له بمدد وبرحمات وانه سيكون ان شاء الله عقبة امره الى خير وانه ان شاء الله سيوفق الى الشهادة عند الموت وانه اخر عمله سيكون افضل ما يكون وده من باب حسن الظن وواواوا يتوقع القرب من الله بغير طاعة ينتظر زرع الجنة وهو يبذر النار ويطلب دار المطيعين وهو يعصي وينتظر الجزاء بغير عمل ويتمنى على الله مع الإفراط ومن أحب الجنة لابد أن ينقطع عن الشهوات ومن خاف النار انصرف عن السيئات هي دي العلامة هو دي القانون من أحب الجنة انقطع عن الشهوات من خاف النار انصرف عن السيئات هذا هو المعيار وعليه نقيس أحوالنا يا عبد الله اسأل نفسك يا أمة الله قفي مع نفسك وقفة كم أمهلك ربك فتماديت كم ناداك فأعرض كم بصارك فاستحببت العمام كم اعطاك وجاد عليك فلم تشكر نعمته محتاجين نرقق قلوبنا ونستشعر عظم المعنى ده ابن القيم بيقول معنى يرعب بيقول لعن إبليس وأهبط من منزل العز بترك سجدة واحدة امال اللي سايب صلوات سجدة واحدة لم يسجدها إبليس لعن بها إلى يوم الدين وأخرج آدم من الجنة بلقمة وحدة بلقمة تناولها ويؤمر بقتل الزاني أشنع القتلات بفعل بإلاج قدر الأنملة فيما لا يحل ويؤمر بإساع الظهر صياطا واللي بيقذف محصنة بكلمة يتهمها يقول عليها كذا يرميها بالزنة مثلا يقول هذه زانية هذه عاهرة هذه كذا كلمة تطلع من لسانه لا يعطي لها بالا يعاقب عليها الحد في الدنيا ثمانين جلدة مع ما أعده الله عليه من العذاب ويسرق الرجل سرق ثلاثة دراهم حاجة يسيرة جدا فيقطع بها يده هل تأمنه أن يحبسك في النار بمعصية واحدة من معصيك ألم يقل الله جل وعلا ولا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها هو ربنا حاشاء سبحانه وتعالى سيخاف من الحاق العذاب والعقاب بأي أحد مننا ولو انت قعدت تقول طب ليه وعشان ايه وكذا وكذا عشان ايه ويفتش عندها يعني البعد والإعراض يعني المعاني اللي المفروض تقف معها موقف الحياة والاستحياء يجد عليك ويديك ويبسط يده لك لتتوب ثم أنت بعد ذلك تقول عشان إيه وأنا عملت إيه وأنا ما كنت إيه اللي في إيدي الظروف كانت أصعب وكانت أقهر ما كنتش قادر أعمل حاجة أكتر من اللي أنا كنت بعمله يا عبد الله يا عبد الله دعنا نقف وقفة صدق مع ربنا لنحاسب أنفسنا قبل أن يحاسبنا تصور نفسك وأن واقف بين الخلائق ثم ينادى باسمك أين فلان ابن فلان هلما إلى العرض على الرب جل جلاله فقمت ترتعت فرائسك قاعد بترتعش جسمك كله كل شعر فيه ترتعش وترتجف وتضطرب قدمك ورجلك مش عارف تمشي بيها رجلك بتخبط في بعض وجميع جوارحك من شدة الخوف لونك ويحل بك من الهم قد امسكت صحيفة قد امسكت صحيفة عملك بيدك فيها الدقيق والجليل فقرأتها بلسان كليل وقلب منكسر وداخلك الخجل والحياء من الله الذي لم يزل اليك محسنا وعليك ساترة فبالله ثم بالله بأي لسان ستجيبه حين يسألك عن قبيح فعلك وعظيم جرمك وبأي قدم ستقف غدا بين يديه وبأي عين ستنظر اليه وبأي قلب تحتمل كلامه العظيم الجليل ومسالته وتوبيخه لك وكيف بك إذا ذكرك معاصيك له وركوبك مخالفته وقلة اهتمامك بنظره إليك وقلة اكترافك في الدنيا بطاعته ماذا تقول إذا قال لك يا عبدي لما لم تعظمني أما استحييت مني أما استحييت مني استخففت بنظري إليك ألم أحسن إليك ألم أنعم عليك ألم أمن عليك لما اغتررت بي لما اغتررت بي ترى عملك يا هاتك الحرمات إلى متى تديم زللك أما تعلم أن هذا الموقف آتيك لمحاله وأن الموت يسعى في تبديد شملك؟ أما تخاف؟ أما تخاف أن تأخذ على قبيح فعلك؟ أين عقلك؟ أين قلبك؟ أين حزنك؟ أين تأسفك وندمك؟ اللهم عافنا واعف عنا اللهم عافنا واعف عنا قلوبنا قثت يا رب قلوبنا غفلة يا رب أحوالنا لا ترضي أحد ومن لنا غيرك يا رب ومن لنا سواك يا رب إن أنت أعرضت عنا فبمن نستجير إن أنت يا رب لم تفتح لنا أبوابك فأيى أي باب نذهب يا رب من لنا غيرك يا رب يا رب من غيرك يا رب يا حبيب قلوبنا اغفر لنا يا حبيب قلوبنا اعفو عنا يا حبيب قلوبنا تجاوز عن سيئاتنا يا من, يا من منه الحنان والأمان يا رحيم يا رحمن من علينا بنعمة الهداية والاستقامة والالتزام يا رب نخاف الفتنة نخاف أن تحبط أعمالنا، نخاف أن تسوء خاتمةنا، فيارب أقل عثرتنا، يا رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا، يا رب. نستغيث بك نستجير بك نسألك يا ذا المنة والإنعام وأنت الحي، تستحي أن ترد يد عبادك صفرا خائبين فيا رب العالمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا لا ترد لا ترد ايدينا يا ربنا لا تردنا يا ربنا لا تردنا هذا اوان الرجوع اليك هذا اوان الوقوف بين يديك مستغفرين تائبين عازمين على ألا نعود إلى البعد عنك فيا رب يا رب يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين يا رب أبدلنا قلوبا غير هذه القلوب التي بليت من المعاصي والمخالفات أبدلنا قلوبا تحبك ولا تحب أحدا سواك إلا فيك أبدلنا قلوبا تخشع عند ذكرك أبدلنا قلوبا تجل عند سماع اسمك أبدلنا قلوبا لا تعرف إلا أنت يا منان يا منان يا منان من علينا يا ربنا في ساعتنا هذه يا رب بالقبول يا رب تقبل منا يا رب تقبل منا يا رب تقبل منا يا, يا رب يا كريم يا حي يا قيوم نستغيث بك يا رب نستغيث برحمتك يا رب يا رب نستغيث فاصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اجعلنا ممن يقولون ويفعلون ويسمعون فيستجيبون فستذكرون ما أقول لكم واجبنا العملي هذه الليلة التدبر والتفكر في أحوال المصير راجع هذا المعنى واستمع إلى ما قلنا مرة ومرة وحاول أن تدخل هذه المعاني القلب تفقنا على أن ندخل آيات التي في سورة يونس إن الذين لا يرجون لقاءنا الآيتان أن نرددها نصلي بها نقرأها ونتأملها ونشعر بما فيها ونصلي اليوم بصورة قاف ونعيد ونزيد في مشهد وجاءت سكرة الموت بالحق عسى أن يجل القلب عسى أن يرق القلب وواجبنا الذي اتفقنا عليه الدعاء بظهر الغيب للجميع أن يرزقنا الله وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل ويبدلنا قلوبا تحبه وتخشاه نعم الرب ونعم الإله نحبه ونخشاه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزى الله خيرا كل من